الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة سورة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وسل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته إجمعين ضعب قال مالك تاسومة و وسيره مالكم مالقو خالو ويديع ان قدولن او يشتري كاسويbsanaya meenad qaduln kale الحائط دو مرق فيه كاسويbsanaya fihi beed ta daxdiisa alwaano midabaa kusoo noomiyo naxlati midabaa ummiil ajwaati ajwaada kamida yawa kabiis nooca kabiisa leeydaahi iyo alaqi nooca aqada leeydaaho iyo waraaqada galika ka qirto min tiirta noociyadeeda kala duugan ah fayasta غيبية منها qayb aya minha xageedan samada nakhlat tiirta marqaamilahad kasoor qaybayaan aw in nakhlat tiiraylka yaxtaraha adaraya min nakhlat tiirti saw أرنكاسي لا يصلح faqaar لأنه إذا صنع ذلك السنع مدفوصاً أيه تركه كتلي ثمر النخلة تمرت هذه من العجوة عجوة كمذا ومكيله باقي سرويه فو مكيلة ثمرها من هذا باقي درويه خمسة عشر ساعة شنية طمان ساعة وأخذ مكانها ماشيذ نوقاته ثمر النخلة تمر مرق وحاوية حل تمر من هذه أمي الكبيس نوع كبيس كمذا ومثيره الثمرها نوعا كبيرا يسلالها مدقامهيسا مدقاس حبقيس او يا 10 اسبوعا 10 سم يا هي 10 اسبوعا 8 سم يا هي اه 10 اسبوع 10 سم allati ajwada sofia dakhdada 15 sa'an shan iyo saddex sa'o kusoon yahay wa taraka wakatiga laati tv dakhdada 10 tauso 19 asbuuc iyo 19 sa'o ka waxa wayan ku sugan yahay umyul kabiis nooca kabiiska la idaa kamida falka annagu waxaad wada ixtaraa inuu soo iibsado ajwada taajwada bil kabiis nooca kabiiska laa inuu ku soo iibsaday mutafaq dalana soo kala baraan بين يدي هرتي سيئة صبر اوذد مرقع من اطورة مرتك منهم قصبر العجوة عجوة ذي اطولي وفاجعلها كيال خمسة وجعلوا يا الصبره الكبيسي وحاوا يا نوع الكبيس الى عودكيسنا 10 صاع اس اس اس سؤن طونسو خيالاي وجعلو خيال الصبره العقبي على قلم عودكنه 13 صاع النبي طونس فاعطى وسيه صاحبه تمر لنكي تقول تاسكلاه دينار ان على انه يخطابن الدور اليوم وفياخذ قاونايو تلك الصبري مرخصا وحاويان Allahummus saana uudadka mid allamid ku doon ay talka subur uudadka mid allamidisha u doono qaar maalgu xuri fahaada arunkasi la yasluhu masubado murxii uu maalg raxiyin wallahu ta'ala waxa الله weydiiyeena dulmarle waxa uu weydiiyeey imam qarihin wallahu ta'ala annim mushariyah oo ninka la kaso تمرت النوعية ذا كالدقان وحكمين مثلا تمرت النوع عن الله يقالنا عجواذا ومن أجود التمر المذينة مذينة تمرت النوعية وقف يعانا ولذلك أيام رخص حويا مجمع الزوائد وهو قصة سأرى الإمام الهيثي رحمه الله تعالى حديث أورانية العجوة من الجنة وعلى النوع المركز حويا حروة ينبغي رسل الله عليه وسلم حديثك بخاري المسلمي أو داودية أحمد باعي صلى الله من تصبح بصبع تمرات عجوة لم يضرغه سحر ولا صم qofka aroosku waa baris oo toddoba xabbo ah bootiga xajooda madhibay suxir iyo sultano madhibayo iyo nooca kabiiska la yiraahmo tan oo marqaamin isawna waa nooc kale oo min aan waa cid tamada una isawna bal isla laftiis waa min ajowdi aan waa ciiba ee waa ajowda ay marqa ku dhoweyahayso adqaduna waa nooc kamida marqa asoo noociyaha tibalta kamida adqay ibnu xubay qala oo iyada qayb qaybsanto عذق ابن الحبايق عذق ابن الطاب عذق ابن الزيد وكالله سوقيه ومساسر ابو حاتم الغازب وشيء رحمه الله تعالى لكن عذق ابن الزيد هو أنه عيه وقوح الحمد إلا حان تمرتها مركة وحاوية من ربنا أنه عاصة سيلا أكل الدول هذا يوقف مركة سحاوية اللهم استعانوا وحاوية أن ننكر كأي جسده oo kaddib no markaa saxawayaan oo kasoorreeyo qoskii allahu subhanahu wa ta'ala baa aha oo kasoorreeyo marka لن يتحدث عن البرت البرت تمرت عن نوعية فرق بلان بوقي بسلطة نوع عذقاء نوع كميسة نوع عجواء نوعية بلان ونوع آسة أي يوقي بسلطة مرخة بل تلك مرخة waxay ilaahay muddo ka soo haw iyo imaam mariid radiyallahu taala kadibna ninkan labadan baay wax kale isanaya baay ca iyo mushariga ninka baay warranaya beertaas uun toonka iibii ilaa markaas waxaa soo hawaya hal geed mirihiimo yaane ama laba arunkaas markaba halka warxunba lagu yidhi marqa iyo maaligu xuurii arrinkaas ima banaano sababku waa u banaaneyn waxa weeyaan timirtan cadwada ah iyo timirtan kabiiska noociyahan isku mid mawada ahaan isla nooca oo ka qaadanayo ee geedkii uu sooortay uu geed in la habad geedada milihiisa mooyaan uu yiri geedkaasi wuxuu kamid yahay noocii mar qas misnoocy kabiiska ahaan misnoocy ajwada ah muuna magacaabim wadaa kaliya dhinaca jehaala kaga sugan mid kale noocyahan isma wada leeyko waxa laga yaabaa bulayahay ajwadu 47 saac inay tahay waxa weeye cad kabiiska 17 saac u yahay marka kabiisku ay ka dhimaan tahay geeddi mis ajwadii wa hasan kaayib ila inta moo yaane intina uu magacaabo somaha taas markaa way banaansahay haddii laakiin waxa lagu diiraya geedku nooc aw kamid uu magacaabin inuu noocan kamid yahay kabiiska iyo inuu hadda iska go'rta u geed ka wax xawayan geedaha miska mida waa ayuu si cilleyo shaaxu wuxuu u marqoo arinki asmaayuhu cinulka mileedhi geeda mileedhi uu ka tagay buuray oo ajabada kamida iyadoo marqa 17 waa midaydona toban saac u yahay idan wax ka soo haweyay halkaas waxa ka imanaysa hadii yiri ajowada ay ku sugantahay sharciyo toban saac tii ay toban ka ku sunaan oo ka waxay u eertahay yiri inuu ajowada soo iibsaday kabiiska uu ku iibsaday iyadoo mutafadila oo isku mid iyagoo kala badan lama iibsan karo saadataydu waxaad moodaan markuu ilayn geedkii acjuudaha markii uu qaato isagoo shan iyo toban saaca xii markaa subax weyn kabiiska ahna uu ka tagiisoo toban saaca waa nasiin geed ka korko roomana magacaabi macjwadana kumidiya geedku misaa kamisku kumidiya hayna magacaabi markii hore wali dalika ayana banaaneen buu sheekhu leeyahay rahimahu allah ta'ala waxay la mid tahay wasiir uu sheekhu siiyay adeeyaha salaada waxay la mid tahay buu yiri ninkii waqtiisa uu yahay marka subax weeyaan ayuu ku yiri marka subax weeyaan warwakaasi markaas waxa sameeyaa marka subax weeyaan mid ka doonta ka qaado marka midkan labadaba way kala fiicayeen marka wayna u cadeeyso u dadkan ta oo ka qaadanayo waa inuu marka subax weeyaan cadeeyay weeyaan aragti إنه سعيد صعب أليس كيبه مربنا نين وكان صمر لحنك يسواد من قزية اللي هو رجري إننا بي أنه صلى الله عليه وسلم خيبر أعامل كهو قرد بي مرخوا اتمر في عنه كياني ونبي قولي صلى الله عليه وسلم أكل تغيبته كذا واتمرت خيبته وقنق بسننا والغاية أقول الله والله يا رسول الله إنا لنأخذ بصعي من هذا بصعينه سعى كالفعن ونبي صلى الله عليه وسلم قادنا لنبي صلى الله عليه وسلم ووجود اللطف على سلاصيمك بالجمع بالدراهم ثم ابتعب بالدراهم جليبا كان حل انتيبيسو لاكو ايبيسو كديب لاكتا وحاسيسه marka saxawayan tafican ku sawyso nabuu ku dhisan sallallahu alayhi wasallam illa marka lo diiday waxa wayad kaw nation timber tan nooc yahay kamisii ajwa yahay midhan haddada ajwadi qaadato ama mar ka soo ha weeyaan al qalaaca mar ka kamisina oo toban saacaha ka anaba waxay ka dhiganta inaa isku beddeshay geed mar ka soo ha weeyaan ajwaa iyo geed kabiis inaa isku bedalteen taanaba ma والرحمن الله وتعالى و السلام مالك وحلا ويدي عناد قجلن يمكن يستر من الغجلن كلك سويب سنهي الحائط ده بير كسوي سنهي فيه بيتنا وحا قسن الوان وميدبو ومن النخلتي قلتها كميدا تيغتا صوميال عجوه تعجوده كميدا اي اول كبيس نوع كبيس كليداه اي اول عدق نوع نوع عدق ليداه وقيله ذلك كايقيركي ومن الواني تمر تيورتا ميد بديله كميدا فيستفني منها وكصور فمضا النخلة ثمرت من هذا حلت جيد معناها وحا ويا مليكي او دخلات جيد الدورى او يختارها او كدورلهو من النخلة ثمرت يسو كدورلهو فقال مالك خوري ذلك الركاس يصلح الصلح مصوب اللهم بنانو لانه اذا صنع مرخصه مي ذلك الركاس ترك وكتغي ثمر النخلة ثمرت مرقام جيد تمري هيسي او ميل عجوه عجوه كامله ومكيده ثمرها عجوه مريهده به جيد ميستان كدنا 10 ساعن شريطه 18 ساعيه واخذو قاتاي مكانها قيد كعدودا مئشييسو هو كوبدشاي سمرا هل قيد ميرهيد او ميل كبيس وكا نوع كبيس وكا هو اسكو بدلي بوغتاه استور الله كدهشاي توصل اوتوبيس ويبو غفر الله لكم الاخ والمتفضل وماتيه توفاريها وحويا بيغيد يا ميس تانكيدا اسبوع 15 ساعه يهي فاذا اخذ العجوه تذوقاته التي عجوهها سوفيها دخلها وكسيهي 15 ساعا شريت رنصع وتركوا كتغو التي تفيها دخليده 10 اسبوع 15 ساعه كوسويها او ملكبيس نوع كبيس ليراو فكان واحد من اشترى العدوة عدوة يلبسد بل كبيس انو كيبسد متفاضلا يسوق كلا وذلك كاسنا مثل ان يقول الرجل من كو انو كيراهو كلا الرجل نكره بيني ديه حرتي سو ياهي صبرون مر خاص حاويا اودد اولات سوده تروت ققميد قد صبرل اجوة اجوة يقينا عور غي فجعلها قيري 15 صاعا شرى الطونسع واجعله كيالي الصبرات الكبيسي كبيسي النوع الليلة اوت كيسية المدى سينة عشرة الصعب 8 ساع واجعله كيالي الصبرات العذقي عذقنا برخص حوياته المدى إثل عشرة صاع ال... 18 ساع fa tawsi saahib at tamri jibilt marqas xawa ya qafis kalaha dilinar han dilinar ala oo muxuu siinaya dilinarka ala anahu isaw yiqtaaro inu darto fa yaa xoodo oo qato aye tilka suubri dadka iyaga ah mid alla midki sha uu doono inu ka qato qala maari wuxuu ruxay Allah ta'ala fa ارغبين او يا سادة ايها السنه يا ان يستمعنا من صاحب الحائط قف يا ام بيت يا, يا. قال داشي اونلاين تعال وسلام عليكم عليكم حلا ودي اضيف وسلام عليكم عليكم حلا ودي عناد رجلين من يشتري الغضاب الغضاب كسويسان يمي صاحب الحائدي طفقه مرقس حويا انبيرتو صاحبك مرقس وفايس ليفو دينارا دينار مرقس حويا انو هرمرنايو نادا له مخاوس ناداي ذهب مرقو تگمدق qodobka badalkii xaiidi rodbu badalkii xaiidi bay قال rodbkeedu qala maali gu xuri yu xasibu xisabini saaxib xaiidi min ka beelto saaxibka filay qaad qadma badqii wuxuu horay lahu isaga min dinaarii dinaar qiisa wuxuu uga horay in kaana hadu yahay aqada qi qaatay bisul saydinaar dinar sadaxna allah digay meeshiisa sadaxaa laba axad uu qaadanayaa 3 diinaar diinaar khasxana meeshis dhaad annadi diinaar khasoobqiyay alladi 3 kasoobqiyay oo haddii la hisaga way in kaana haddu yahay axadalkii qaatay markaa way way in kaana haddu yahay axadalkii qaatay 3 4 diinaare diinaar fiisa markaa saxo wayan Alladhi ka sobaqti ruba sobaqiya oh harelo khu isagan ربعا صلى اسكا... الله عليه وسلم او يتراضياني رالي مرقا صلى الله عليه وسلم او يتراضياني بينهما نحضر اي رقالي مرقا صلى الله عليه وسلم وفي يأخذ مقادنا بما شيء بقي يوهر الله وسلم من ديناره دينار عند صاحب الحائط من كبيرتو صاحب كالكيسة ما بدالو يحيصوا ظاهري ان حب هضو جعلاظه ان يأخذ الى مقادته تمرا تمرا تمرا او صلى الله تعفع لاب سوى تمرا تمرا أخذها وقاذنا بما فضل الله يحوي صحيح فإن أخذ هذه وقاته تمر أن تمر هذه وقاته أو سلعة على وقاته أخرى وكاله فلا يفارقهما فارغني حتى يستوفي ذلك منه أرنك الله ومرقع سبحانه وعصانه الشيخ رحمه الله تعالى وحليه ما أعطيه حلالك وحلوه الشيخ رحمه الله تعالى ننبأ مثلا كيف ستبع رطبة يعني تمر هذا بسلعة ليسا أي كيف ستبع مرقع مرقع حل دي نار Ana uhawiyan dinar ka hoob u yiri dinar ka qiimadii soo inta iye noqonaysaa ruudaba ekan buu yiri halka dinar ho inta marka dinar kaasi uu i gooyo otibtaar ruudbka ekan buu yiri maxanad ruudbkii baabbaa ayo barti sadabkii marka ma dinar qiis wadanayayahay maxaa uu maxaa maxaa u banaana inoo maaligu xudu ninka baaltay iska laalaado hisaabtay buu way oo qodobkihi haadi uu noo xaba ka qaadan deenir qiisa loo cilib laakiin marka saxawayan qodobki haduu ka qaatay deenir markii saddex meelo loo qaybiyo mid saddex maashashad haduu ka qaatay haduu saddex meelo loo qaybiya laba meelo oo kaliya haduu oo ka qaatay marka afar beelo oo mees waxa weeyaan Allahu subhaan sadex meeloodna meeso afrad buu maraxa sahawayaa oo harsanayd ayuu qaabanayaa marka ama wax yar qaliis ka noqonayaan wax kale oo marka saxawayaan misaal ahaan cebel kale aad baan kugu siiyo ama marka saxawayaan alaab oo waxa samaysaa marqas waxa dii soo siisa marqas 900 ee allahumma salla alayhi wa sallam ee hadii soo siisa marqas busku soo siwa tare haa sadex meelado amma afar meelood oo mees afraad afar kumaa midan ay kuun baahoodina mees af ku ngaas lagu soo xalin warqas amma tukaankii alaabti way gaamatay inta kaliyan ka wax kalaan ku dhahaya waxa kala ku qaado oo qaala bashiiyow allah taala wuxuu diiwaangeliyeeyaa ninkoo yastirqo qorqod abii sanaya mi saaxibul xayidhi ninkabeyrto saaxibka kaay sanaya faa is lifo ninkoo mustari goor maro iyo ad diinar hal diinar go siisinaya maadaalo maxaa uu haray idaa dadha mar qootago ruqawda kali ka xayidhi beelta ay ruqdabkeedu qaala maligu wuxuu yiri uu haasib uu xisaabinaya fama yaa xadho qaadanay mustari ma baqiyo wixii wara ilaahisaga min dinaar dinaar khisaha wuxuu gaarba baayaca qaadanaya waase ilkaan hadu yahay aqada ki qaatsay bi sulusay dinaarin dinaar sadex maalo qibi labadii qolqalan qor ku dabaad uu ku si qaatay waaya axadho qaadanaya sulusad dinaari dinaar qasulifki wuu aa sadh xikmiga marqosi qatay oo marqaas xawayaan rodo marqadahan uu hubaatay akhad ragba rwaa arsanow qadanaya aladika soo baqiyo hada ilo hisaga oo ya tarada yani baynoma او طاولات راضيان من خاصه سبحان الخاليس كانوا يقلون بين ما حدوده فياخذون الخاص حويا يقادنوا بما بقي وحوار الله يسغه من دينار دينار قيسه عند صاحب الحائط دي من كان باقو صاحب كاكسيسه بماش ما شيء بدا اصو ظاهر الله يسغه نقيقاط انه حب هدو زلا لا ياخذ التمرن تبر هدو هدو زلا لا تبركو قاطو تبركو او سلعه تقلا سوت تمر تيمتانه waxa dadha oo qadanaya bimaashay فضل الله wadimarkas feeraha kala duuqaday uma tan jukan kala tagtayum islaanti uu soo adeegatay maray soo adeegatay baad qiyaal haray haray goomaaya xanja ku qadawiiyiray xanja qaatay أخذ هذه القاتل مرقة بما شخص يفضل وصعر الله يسكه سألوه بين تابا فإن أخذ هذه القاتل مرقة تمر التوير أو سلعة الأخرى ألافك فلا يفارق وهم حتى يستوفي ذلك منه أرن كاسل الله ومرقة صحاة ويام إلا أخوصه يعني مثالك من كودر أيام وحواني يقول إنه إغس كويرا حمي لكن ألافك ركو قار حدو كويرا كما تسيس إلا الله تقاتل ميان لماذا؟ حدثك تك ساسويه قال المريض محمد الرحيم الله عز وإنما هذا كاس روحان ويان بميزله ان يقضي الرجل من كل قضيه من أم املا ميصحي الرجل ان كلا وككرايو راحلته حشيس وككرايو يعني غادي فيسا بعينيه لفته او يؤاجرو وككرايو ولا أدون وحتلة النجارة النجارة ما هو دونكيسا الخياط أو اخترا او النجار نجارخه نجار القرصمه او العمال الشقالات كيقانا عمال وكئات وشقيه ويا وي وامثله مالغة فالحمال وكا وكا وعليهم السلام لغير ذلك غير ذلك إلى غير ذلك من اعماله يكاي اعمالا شكلبا كو انشغله اعمالا شكلبا او يكلي مسكلو غولدي سوكلينيا ويست صهر ومرقاصه مرصنيا ويستلفه مرصنيا اجاره ذلك الغلام قصفا اسغا مرقاص اذن كيسو كيليه كلنيسي او كراء ذلك المصيلي قلوا يسعى اكراديس وقاضنايا او تلك الغاحلتي حصا يضع اكراديس معنى قاديس ثم يحدث في ذلك ارنك او حسود رهية حدث المحدثية على سوق سود رهية غيري او غير ذلك او مكيق خاغيرك فيردوا عليا رب ضائقتي منك يا ديادك اسكالا حمقاس اول عبد ما ظنكه اول مسكنه مغريا الى لديك سلف او احد لي ما دقي و خي و حري او منك يا ديادك مرخال كربيسا او اداره العبدي اذن كربيسا او كراء المسكن قليل كربيسا يخاصبو hisabinaya saahibo saahibkiisa bima istaw faamin darika arin ka waba tan wax horay in kana adu ya istaw faakiya ossadi nisfu haqqihi haqqiisa barki radda alayhi marqawu illaya andhsool baaqi niska baaqila alladi ka soo leeyso soomaaliland uunde waxisa waan kaanad iyo qallamidaalika inta in ka yar awasharay in ka badan niskaas fa biixsaabii dalika aragga xisaabtiisa soomaalolo noqon yar u dhuhu cilmiye ilay kaloo ifo day haaji taahro bu cusiyadeenaya oo wuxuu leeyahay mid salaahan waxa la miitaaytan ninka waxa ka kareeyay sidii markaa guriga aad guddu guddu waxa ka soo hadlay iyalkii ya haasim bilaha uga badbaadiyey ninkii ya maxaa la soo marin markaa kiradiina waad ka sii qaadayo dishay mise weeyaan baatina wala si bixiya kadiimo waxa dhacday iyadoo markaas 4 kun ayaa ka shireysay ama 3 kun anigaana midna 3 kun ayaa ka shireysay 3 kun markaas ka shireysay marka wax aad sawiraysaa digu labadii kun oo harsanowdu cilinaysaa de natoonimo ku jiray hadii markay waxa wayan uu ku jiray badna 1500 cilinaysaa 1500 nidaa iskale markaa hadii uu ku jiray midna waxan wayan 2000 cilinaysaa 2000 daadiga iskale waka wasilas ilmisamashiga u baahan marka saas weeyaan ee gurigu قال مالي وحي رحمه الله تعالى ولا يصلح التسليف هرم رسقه مبنانه في شيء شيء ومن هذا كان كميدا يسلف الله هرم رسليا في الحديثة بعيني عينها انتيسة إلا أن يقبضين وقاتموا يعني المسلف كهرم رسليا مركا ما سلف وحي, وحي هرم رسليا في الحديثة عند الدفع مرخو الديب أكتدا الذهب الذهبك إلى صاحبه صاحب كيسان وديب يقبض العبد أضعك وقعضني أورغى حلتي محاولي القديدك أو المسكنة أما قوليك أو أن سيبدو بالله فيما شيء اشتراه صيب سري ومن الرغطة من الرغطة بككمدة وفيأخذ وكقعضني من حقي عند الدفع مرخو الديب أكتدا الذهب الذهب كيسان إلى صاحبه صاحب كيسان وديب لا يصلح مصر بذك مدقى ومبنان أن يكون إن وهذا في شيء يشيء ومن ذلك كاكمنا تاخير دبلغي ولا أجل مدتانا yaanu sheekh rahimahu allah ta'ala wa khulayahu wa nafistir doona insha allah tabara huta alay waxan la hormarsanayaa mabanaano shayna marka saxawayo mabanaano u yidhi laakiin marka saxawayaan waxa la hormarsanayo ee qofku wuu hormarinayo ayna hanti sayda tiriisa illa inuu qaato muyaane wixii uu hormariyo marka inuu qaato markuu u dhiibo waa inuu marqaas waxa weeyaan lacagtiisu si qaatay markaa oo dib u dhigo markaa yacna waxa weeyaan waa in marku waxa weeyaan waxan isdhafiyay sanad u yahay waa la hormari lacagtiisu waa inuu qaato ولا يصلح رب بنانا تسليف هرمرس في شيء يسوء منها كاكمينه او يسلف له هرمرن يفيد حديث بعين ذاته الا ان يقبض انه قاسم وياه المسلف كمرخص وياه في هرمرن مرقى ناسلفه وخه هرمر يفيد حديثه عند دفع الذهب او adi guuriyi waxa weeyaan lacagtii baad ka sii bixisay karoodii soo maaha gurigaan ka kale sidan baad tiray adoon wari guurigaan baad bisha hore ka sii bixisay soo maaha adiguna markii waxiiwana horow gashay weeyaan oo inaad alaabti horow qaato alaabta waxay gurigi gaarigi waxa weeyaan gaadiisi wixii qabaana waashan kubran ka qariy waaye shamsi kun aya marka subax weeyaan u dhigtay laasi badna waan gaariga qaadato laakiin inaa asanta kunna u dhisto gaarigiina ada qantaado naso galiib ma banaana taas guleysay rahimu allah عند دفع مرخو دي واكسيد عددها ذهب كان الى صاحب صاحبكيسا وديبه مرخاس يقبض العده اذن في مرخاس حويا هو وقعض... يقبض العده البنك قادنها او مخو قادنها لغتيسو سي بخيدي او رغيله تبا او المسكنه مقورغا او يبدا او بلابيا فيماش استر او صيب سدي او نرغب طلب كامل فياخذ من وكيل عند دفع مرخو ديبه الذهب, الذهب فأخذك <تصفيق> قادنا منه أي من ما اشتراه على التموصيب وحكم ذلك قادنا عند الدفع مرخة ودفع أكتدا الذهب الذهب إلى صاحبه قفل السلام ودفعه ولا يصلح من البنان أن يكون هذا في شيء شيء ومن ذلك كما هو حاله المرسنية تأخير دبني ولا أجل من مدتنا وإيك من البنان تحيوه bay'u mawsoofun fi dhimma wuxuu run gelin, cala madhabal Shaafi'i, waxa banaanaydo waxan weeyaan inaa tiraado, walaal hooyo 20 ka kuno islaam markana waxa diisisa marqas, waxa weeyaan waxan ka raqaba 10 kiis oo qabadina, inadii keensid ina sida tiraado, 20 ka kuno oo 10 kiis oo qabadina, marka saxawayaan ارن تاسيمال خاص حاوين وارن بنان ويان وبيع موصوف في ذمه ويان خاص اساسا ليرا او بيعو واحد قيب سون 3 دا على مله الشافعي او موصوف في ذمه اي بيعو ما لم يره ولا ولا موصوف في ذمه بيع وبيع لا اركهدا بيعنا وبيع لتلمامي او تلمال او كل ييسلي صحيح لبدااس وين يها بيعنا او بيع المجهول بالاسكريدا وخي لبداان way sadexti meelaha sahmiye ama laakin waxa uu u leeyahay marka lacagtiisa shayga bixiso qabna shaygaana qaadata oo u xuleeyaa hadii kara ribaa soo galeysa oo waxa shuruud ka kamidahay bulayeesha Quruxinaa Allahu Ta'ala hadii uu marka saxaway labada shay isku midiyi sadex shardi waxa قال ما ليوحي رحمه الله تعالى وَتَفْسِلُ مَا شَيْتَ سِرْكِي كُلِيهَا لَكَ رَاهِ ومن ذلك كاكم إذا أن يقول الرجل اللي انقوارك بالله الرجل اللي انك له أسلفك وأنكوه المرأي في الرغا حلتك مرقا صحاويان قادي حشاضة فنانتي هبلاء أركبها هنا في الحج حتى أمسي فولو بينه وبين الحج بينهما مرقص حويان ها بينه وبين الحج وقتك او حرمي وازمنكا بينه هودا لو بينه وقتك او حرمي اي وبين الحج وبين الحجنا اجل ومده ودخايسان او من الزمان وقتنا كميدا او يقولوا يراهم مثل ذلك كاس وكلف العبد دون كول مسكني فانه اذا صنع عن ذلك سدى مرقص سميه كانوا وحهان انما يسلفون كيرمري وكلي وانهيا إنما يسلفه انما يسلفه ذهبا ذهب وهمرى ايام على أنه ان وجد ذهبته تلك الرقاحتي حش ايتها سيحتمل ايده في لذلك الاجل المدده ايده الذي مدده اسسم الصمى مغا قبل له يسغ فليله له بذلك الكراء خرى ايتها وإن حدث ذو كل عبدها إذا حدثوا اللعظة ومن موت غيرئة أو أمس غيره غيركية رد عليه ذهبه ذهب كيس ينوصوا عليه وكانت عليه دوشيص أحانسة على وجه السلفي خرم رسل أحانسة عنده أكتي السلام الشيخ الحنيه رحمه الله تعالى يعني مرقة قدسة الحشاس كنصدح لكم من قسيسي ونحن قسيسي حشي بلاحد إن عذيك ينطعون كحديو واختي حكا لا تجلها iyo waqti ganna ay wuxayso marka saxawayaan muddo taas way aan mulayahay marqa wuxulaya marka qalin maligu سورني بصعه دنيا وينما فرقه بين ذلك كا وخا كل جهي القبض قال شد من قبد قفي قاطا مستاجر وحو ساكريسي او استقراو قريب خرج جميع الغر كلدي وكبخي وسلفيه سلفك الذي كان سوكر ولا كريسانيو وأخذ أمر امر معلوما امر ويقانو قاطي وانما مثل ذلك صاليس وحويا ان يشتري الرجل منكم انه يبسد العبد ادون كا ولوليد سامدون فيقبض هماؤه فيقبض ضهماؤه قاصون وينقد وحاوي قديم صال اثمانهما العكسوده فين حدث صدري به ما اودن كيا اودن مثكمنا حدث ذعضه او من عهده السنه سنه ايدييه عهده سمينا سنه داو عهده رقيقي واشين صولها مرقاش رحمه الله تعالى صدح لما الموده او غورقيسه وخصوصه في المذهب ديالاه عهده رقيقيو saddex haddii markuu labada qof ay kala yeesadaan saddex maamul mood waxa weeyaan marka eedeydu wuxu saaran yahay qofka baayca saddex laam maamul mood waxii ka dambeeyana waxa weeyaan mushtariga somo ah oo dadan adoon qofka soo yeesato adoon kiina alqaadaso saddex maamul mood oo guuray saddex ay لكن haddi iyo marka subax wanaas sadex la maamudo xii ka bambeeya maya saadagtiid u gudda suraqiix wa milay malig qabara xid walaw taala wana soo warne waayaha allahum sa'a min uhdati sanataas ku wada marka akhada dahab oo dafis u qaadanaya milsooxidi saaxin bisu qaadanaya anadika sooibtay acmiin ka sooibsadi fa hada ka la baas bi waxda waata qosuna wabi hada sidaas imad lati sunnato sunnadu la ku ها ومن استعجر قفك خريسة مرخا واي اللهم صلى الله عليه وسلم ومن استعجر قفك عبد النظام بعينه اللفتيسة أو تكارى صواك ريسة راحلة وركحل بعينها اللفتة إلى أجل المدلغة غيره يقبض العبد الضمفو قادنية أو راحلة مهاشة إلى ذلك الأجل المدلغة فقد عمله بما شئه قعن الفليه لا يصنح نصوبة لا هو قبضة من قاتل معها ما استكراوحوا صواك ريسي أو استأجروا ولا هو المناهن سلف فكيه المريه في دين الدين يكون هذا ضامن damaanadku على calaasaha saaxiibisaa hatta istoofiyo allah ka damaanad isrooniyo yaanu wuxuu leeyahay marka shayiga kale isato lacagtiisinaad bixiso laba mid weeyaan inaa qofkii ku tiraado waddii damaanadeeda marka waxa sameysa marka maalinka ay mudadu gaadho amaanka qaadan ina tiraado iyo marka kale waxa wayo inaa marka baqato labadaas ku banaana laakiin waxa qalawa marka inaa sidaa marka muddadaas waan ka waan ka kareysi intaanahay sii joogtayntii muddo ka gaareysoo oo aan si waxaan si haystanayaa in qofkii kubada diin isagi adigina sidii kubada kale as ku heysiisina ma ahay muddo khoraysa oo qanta ay si haystaan macna hada is tuufiillo ka dhamaysir lan yahay marka baabuur bayl marka halka khilaafaad al furbadan ayaa iska jira markaa faraasad al furbadan oo waxa weeyey mas'aladda markaas kirada markaa wax kiraysanayso mudada ma ilay la xiree dhagqdiga oo mudada laga bilaabo markaan qofka saa u heysiisina wixii صادق تقديم قدامه الحمد لله الرحيم الله كتاب في سؤال المغني في السياسه في حل صغالات اي وهو كشهد الرحمن لا يشترط في مدة الإجارة ان تنتهي العقد وحين ما لو بشرديو اجارده يا كيرده مدة عقد اني مدداس عقد لا يهدو بل هدون كرهه iyoo sadax في fiisara سل... fi أو saddex oo في ragga bixii muharram sah wa yir marqa wuxu yiri marqa sax weeyaan hadduu hata kreeyo yiri marqa sax weeyaan shan sano sanadi saddexaadna ay kuwa jiraan ba waa yahay ama bishii ragga ay tahay ama bishii muharram wana saxaya waa weyn la taqaddar aksar mudda ijaarada in ka kordho lama qaddar mudda mudada ijaarada in ka badan ima banaano 15 cisho ka kireysoo maaha 15 cisho wax ka badan ma haysan kartid saadartay waxa weeyaan bacadan soo socda arbaadada arbaadeeda arbaadan arbaadeedan wax halka qaadanaya kaasta la diido yahay ee arbaadada dambe wax kala kareysa ama haddii muddo ka bilaab weeyaan marka intan arbaadan iyo arbaadada soo socota inta uu dhexaysa ayaa meelaba dhaxada ku dhacaysa soomaa oo باب بيع الفاكهة الخضارة يبكي ذو بابيهي نرغى هذا الناس حويا خضارة وحيد دمسو عطاها فرطة الماذا؟ الماذا اللو نعلم عن ذلك عند المالكية والإدخار والإقتياط ويها وقوضيسك إذا نرغى هذا الناس حويا كيذيسك قوط الله قوضيسك كيذيسك ويها قارخوضنا والاقتيار قوتك والقوضان يوميا قال قولنا للدخار والكيدي سيغل كيدي سيئا قال ولا وحبس كيدي اهام اللهم به وحدفني قال مالي وحوية الاسكرم الأمر وعمل قال المسلم عنه فلنسي عليه دوشي سيئ عندنا نقاك من ابتساع قف كيب سلام باب بيع الفاكهة خضار يمكن كيب قال مالي وحوية الأمر امر قد المجتمع لو كل عليه دشيس ان دلان نغسيد من ساعه قف ييسنا شيء ام شيء من الفاكهه خضارته كمدا من رد بها كيده قيان او يا بسها كادانغن فانه لا يبيعهم يبنيو حتى يستوفي له اوقاته ولا يباع لهي مما يشيء شيء أو من حاكمه بعضه بركي بعدين بركه لا لو يبي كوايه اللهم صان الا يد بيد خوي اسي مو يعني الا يد بيد خوي اسي نا تا مو يعني وما كان منها وخصوص خضارتا كاميده او من ماججميد ايي بسو انغغي يا يبسو ها دا ولويشابا لا بس راهو سريع انو زي واي ايسقوبيت فيه منحصب وغلط وحر تنعين بيستيا استولى يبس وهلا صنع هذا انه فيه منحصب مع وغلط وحر تنعين بيستيا استولى يبس وهلا ها ولا يبه عليه مما يمرخش اي منها كيده بعض بركي بعض بركه كلي الا يدن بيدين قان يقان <تصفيق> مو ياني يسمعنا وما كان منها يحكم ماكيكم يي بس انجليه او فيصير <تصفيق> احانيا مع تفسير هذا واسعد في التصير و انجليه مرخي ليراه خضار انكتين تواسكي رسومه فيعدي في المساء فيصير احانيا فاكهه الخضار يابسته انجلين oo waye inagu doonaystay ma la sawal muhiimade carabiga wax ugu waystey malaha haddii ka noqoto iska hadlanaa yaabis bis kala yaabis u luqad qadad ah luqadasu waa shaamil luqad cadabigeey waxa keenaya waa luqad marka soo haweeyaan caan ah oo aad wasiic ah oo xataa marka baabka taqali karta luqada kasta way dhex gashaa waxa أه... حتى انت بابا سلام تاميا لا شي كيسكي فرانسيسكا ولا اسكو فوسو ولا فرانسيسكا مانغودو سينااميس واخا way arabigaan horyaan tuuga ka dhigna wala isku haya laakin فرانسيسكا koray is maal ka martiidaa فرانسيسكا waa <تصفيق> biya كان waxa keenaya nimanka luqadoodi way hudmadiyeen sunad ingiriis lagu luqadoodi ayay hudmadiyo waxay sameeyeen dadkii Soomaaliga intay ku yimaadeen oo cunaha dhab ay ku siiyeen baa waxay ku yiraahdeen dhaqso iskuulka dhigaysa maado ku amma baraysana noqon ku dowladeedah ku dowladeedah noqdo waa isku mid oo taasa kireysa laakiin qad arabiya ehelkeediba la haday nooga wax hormad iyo ehelkeed ma ogta ehelkeediba la haday sidaas ulti haddaad markaas manbici markha waxa weeyaa siina ammadii saada doona inaad nahay usumada nimcayn siina ma ogolaa inuu ku hadlo luqad aanu soo garanayno inuu ku hadlo ma ogow sababta و waa luqada wanka taagan hadii تمرو ملع عربي ينوكو هادله مندر قضوه فلوه خطبته يسيره انا كزي هاده وسكله حضراني كذلك يسبا انتي كانت غلب حسن مغاسو الهدي انا لله <تصفيق> ببعا نوك التاقرق اذيكو لا كريم وكزي هاده يسير المثلان عربي يقول ببنا انا اذيكو استعشافي عنه sababtid kadibna wax lagayaabo inta weeyna kala daxda ka galdaas oo hadduu dadka soo eegay si raaho in ay ka kaal baxsan yi islaam oo mar qasahu fowron oo xaneele amarka sahawiye kale isku dayo waddan ee keneg Ethiopiaanka iyo qalyahan Oromada iyo Adinoo qiyaana arabiga si fiican ayuu u hadlaan adiga ka badanaya adduu hadda oromada murti 40 ka lo bilaabo wax isku dayaan نحو اي اوكي ابو العجيب المركا waxaa weeyaan waa arin muhiimad aadatan taas waxa talaabooyii geeyay luqada carabiga saamilaa oo luqada wasi'aa xuluqadaas ina wanka noqoto afiican way ya misa tan murqa inada somal loqada waxa in ixtiraam jilnaayo ninka arabiga oo waxa wajiyo a a mashayxa bismillaah irrahmaan irrahiim islaam wuxuu hidayr afka madhluub ku jiraa loqanow ixtiraam jilnaa loqada ixtiraam ma ku sameeyin jilnaa murqa loqada yada sadartid waxay Allahumustaan qaladaad aad aan ka iska hadlaan kulli laakinno qas wa ka faldibanta luqad kale mas'aladan ayana Allah haysto wa luqadaasi luqad kale ka ka faldibanta wa ay wa luqadku ku soo diray sheekh xamtiyeyno muslimaasi fi المرقى سحوه يمحير فيصير بأفاكاة يابسة تدخر مرقى الله كايذين وتوكل لعنى فلا بعض لبما يبعض بركه ببعض بركه ببعض بركه كليه إلا يدا بيده ومثلا بمثله ومعنى وحالة وشي مرقى سجلسيين يسو هوا يسوا ينجيهم اسلاقهين إذا كان مرقى يامين في واحد معكليا فإن كان دو في سيفي الله وانه مختلفين وإسخيصاء طوامر فلا بأس اللباتكم وصنا بأن يباع لبين مرقى إثناني اللباب بواحد يدن بيدن هوا يوسيناء ورأي صلح بنانو ومبنانه إلى أجل مدلقه وما كان منها في كميدة وما شيء كان من خبارتها كميدة ومما كيه كميدة لا يبصوا أن ينقل المرقة ولا يدخرون لك ذلك وإنما يؤكرون رطباً والعليس وقيم كهيئة البطليخي سلح حب حب كوكلي والقثائي حب حب كالنوعي يرئي ويريوية و الخربزي إستنوى أن نوع حره كميدة و الجزر يكيث في الجزر و الترجي يكيث في الجزر ترجى لإلها الخضار خضار كميدة بإلها مرقة و مرقة صحويا ترجى لإلها مرقة ترجى هاه والموزي اا والموزي يا موسى موش عاديه ها اي ورغم ما جيت روان قليله اسم ولا يقناني فين يا سما ملي واجت سوا سوق مال البيبي يلا نلحق تروت كان البركه اي ومالكانا in in iyo bisaba iyo bisaba bay in gaga bi lam iyo ku faakayta qulad ma aan noqonin bacdaalinta ka dib waleyso kuwa min maakin aan xiday dakhro ay keen karno laga ku noo faakayta qulad noqonaya qala wuxuu u dhawaa sodo waxaan malaynayaa xaqiiqsad dhaba ayuu qadayna من hadii xadiisa min sinfir waaxida nooc kaliya laga min seen fi waaxid الله nooc kaliya ismaani labaan lagu iibiyaynaa waaxid oo saxow subxaanu auna ayaa bananaasow madana oo wax in gagaaya oo la keydin karo oo la dhigi karo anahay oo muddo kuxididano iswiligii oo li karin madan u قالوا حراء فوراه وحرم لينا يا مرخ حقيقة سيطبعا أن يأخذين لقاذمين حقه واحدة من صنف واحد مع كلئة اضطناعنا لمنه بواحد مرخ حلح بلغ سيبيه يدا بيده هو يسيناء تهي فإذا لم يدخل دون القلم فيه الأحد شيء من الأجل مدادة كميذا فإذا لم يدخل في نقلم فيه بحديث شيء وشيء ومن الأجل مدادة كميذا فإنه اللي بأس بواحد باطاك مصر باوا بيعد ذهب بالذهب بالفضل ذهب يفضلين سيبيه الله والسلام عليكم صبرا وعينا يعني وحويان صبران حان صبران وحوي حال ويه marka daahwaan la talalm ayinan yahal u yahay marka saxawayaan min marka saxawaya ayin wala arqo ayintu waa fadada lafteedii marka laakin waxa la yiraahaa dhahabka laftiisu markaana daal laa sawri laa yiraaha marka la daaliyo تجرن يا عينتو حاله يتعدد كط واحد وملا باو بيع الذهب والفضهتي باو بيع الذهب ذهب تبراً حال او تجريا وعينن يا حال او يا عين مرقعه مرقاس يعني ذهب انطلعان او تجريا ان فضه لو يبيو يا ذهب لقداليو مرقعه عين اه ان مرقاس خواويان لو يبيو فضه مرقعه واش ذا معناه هيدا aynu suro walafni mushtarka bayna marqas xawayaan bayna bayna ashiyaa kala duwan ashiyaa kala duwan marqas sida mid kale aynu isha deecaadiga walayda aha isha biir uu kasabrqatana walayda aha dahabkana walayda aha shay ka soo laarkana walayda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى عن مالك عن سعيد الانصاري قال ووحيري قال انه قال ووحيري امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه امرصل وامرصل حديثه يسمرك ها حديثه امرصل ووحنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرى نقاص استعدين لبدي سعد وسعد بن عباده الى سعد بن وقاص صلى ياسعن ابو وقاص مرق مسلكه حديثا سان ريسه صففليه خط باعت السعد بن عباده ياسعد ابن ابي وقاص ريف رسول الله و امره الله عليه وسلم ياسعد أن ابي سعد ان يبيع ان ايبيان انيه سنويلن او نيل ما قانيمي غنيمه اللي سوق غنيمسه كميده او من ذهب كل ثلاثه صد حديث كس باربعه نفر عينا او مره هو مس كل أربعة لطيق صنع ب 3 صبح عين او عين امرخه انا ذاهب بالي او هو مخي صبح يوه هو موي كربطنين موي كربانته دغيسه فقال له ما رسول الله وحكودي صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي اربع بيت سما وحو farudda sidii waxa lagu celiya markaa hadalka ibn batal markan xalay ka sheekeynay qol ay yiri markaa saxawayaan nabigu salaa ayatul ayatul qiba waxay soo datis markaa saxawayaan qabla qaswati khaybar ahay markaa saxawayaan amaa bad qaswati khaybar ahay ahay hadalkaas markan ka hadlaynaa wuxuu halka uu rudinay sheekho ayaan markaa saxawayaan soo qaadayahay nabada saad wuxuu عن موسى بن أبي تميم المذني وحكى وري مرقاه مسلم ان النساء باكو وري مرقاه امام مالكنا موطئسه واخ مرفوعه هل حديثه غا سو صاري حديثنا هو كان با موسى بن أبي تميم هل حديث موطئ دخشديسه كديه واخ مرفوع حديثنا هو وا كان با عن أبي عن ابي الحباب سعيد بن يسار أبو الحباب سعيد معباء كيديسة مدعيس وحالي لها سعيد ابن يسار المذل بالي لها الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلا دينار بدينار دينار دينار لغي بيوء ودلهم بدلهم dinaarina laa fadlan bayn kuma laba kala basan karo yacna fadhi iyo fido dinaahmiyadina waa fado mootay in la isku iibiyo lama kala basan karo dinaar iyo dinaar la lama kala basan karo waxa ka dhigan tahay labada shay mar haday isku jilsihiin حديث واحد صوصري ومسلم واحدث لي عن مالي عن نافع عن نبي سعيد الخضرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحر الله تبيع الذهب ذهب كوي من نبي الذهب ذهب كليلا مثلا بمثل من السلق يهب ويانه ولا تشف حتى يرسلنا بعضها بركة على بعض مركة كليه ولا تبيع الورقة في ضدنا هايبين نمرقة بالورقة في ضدنا هايبين نيذنا ويقول الله مثلا بمثل إذا ما الخلق سلطة المهيانه ولا تشفه هذا الذي يسيرنا بعضها بركة إلى بعضها ولا تبيعه إبننا منها, شيئاً شيئاً, شيئاً, من ولا تبيع منها شيئاً, شيئا شيئا غائبا من مقا ويقول الله جسم ولا تبيعه منها شيئا شيئا غائبا من مقا بإبننا جسم متجوله حضره إبننا وحجوه وحما يسكوه منه ومثالا هذا الشيء في الجنسية أمريكيين هذا أن نقطة دين حرام نقطة هذا يقول أفير يعني هذا واحد صوصي واحد ترتيب مثلا لو ده شي مره لو جيسي وكلا دويي ما له بين بين نقطا مره سخويا انو مره سخويا لو نقطا دا ديق القاتيب حتى ادلو شي aswadoo prateorob babyl kulii soo diray istimo waxa saxaw in aan la booqaro bursumaha baa sidoo kale saxan in aan la booqaro way sidoonta laakiin waxa loo galay inaa jiraado xawaalad inta aad tagto 100 dollar ee la isoo diray doona lacag siisay habaysiisiyaha اللهم سلام عليكم حديثي بخاري باس وصاري في سيحي المصري باس وصاري وحدثني عن مارك عن حميد بن القيس المكي حميد بن القيس المكهي القاري الأعرج عن مجاهد ابن الجبير اما ابن الجبر اللبضة للإلحاء وإمام في التفسير وهو الذي مات وهو ساجد أنه قال وحيركم تواحنا مع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بعيد سنهاء فجاءه وحويه الصائغ نتوالا صايغ معناه وحويا واسب درهت سلمان لاغودا برح دلاليا كاسا لاغودا ملخاس اتواد اسكده وردان ارغومي ما من عيسى ليدهها وردان ارغومي لا دجتل صايغس بلك سو اهد برخاس ابن عبد البر وصص رحمه الله تعالى من طريق صوفيا من عيينة عن وردان انه سال عمر وكا وقدامك اللهم صلي عليه من جاسر فقال له وكوريا ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بالله ديها الله سوكيتها عبد الله إني إن عنه أصوغ الذهب ذهب عن طلالي أبو يري ثم أبيع الشيء الشيء من مرق إيبية ومن ذلك كماذا بأكثر انكفر بضن من وزنجي من زيزة فأستفضل, فاستفضل. وأن ليس الطلبة من ذلك قدر عمل يدي kaantayda marka wuxii aan ka shaqeeyay qadarkeeda fannahahu abdullah wa utiidi andaalixaran ka fajaara ssaayghu ki ssaaygha marka wuxuu guda galay ee dalalayay daharka wada didu calayhi mas'alata inu mas'alako aliyyu ja'aladh marka maani bi yaltaaday mar wu yeerabey ma noqota wu guda galamee noqota sunahan وعبد الله ينتهى ديذا حتى انتهى مرقى قريبت افعال مقاربه كليا من الجعري يو بافقيه شرعي يكون نوعا مس مرقى اي كبيدي مرقى وذ افعال مقروض يو مرقى احوي وحقوق قسمتها قسميه مرقى قرب توسيه قسمه جت توسيه اي قيد توسيه مرقى احويان غيدل سمها وياه قرض بذاته الكافيه من تبعها اصاح رخل لو دين بها وغير ذلك بالشروع ينصبوا ففهم فإن العلم نعم المطالب أبياد صلو جمعية مع النبوذ أنسوا عنه وحيري ملقى أصوى عبدالله إنه يرهو دينه حتى ينتهي لأبال مسيدي إلا أباله مسيكس بسوقاري أو إلى دابة دابة يريد دونه أن يرقواه نفونه ثم قال عبدالله من عمر وحيري الدينار بدينار ودلهم بدلهم لا فضل بينهما فأخير مجر هذا كاسي أهد النبينا ودرداراً في النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نكونوا دردارهم وأهدنا أن نكون درداراً فيه إليكم من هناك تنزلون أن نكون النبي ساصلنا دردارهم أن نكون درداراً فهمنا نسيسينين والسياد النبي جاء نتحلنا وأن نكون نسيسينين وصلنام علينا برصيل هذا الأمر سألنا نياضية يعني منك الوحف السمية المرخة وحوية للذهب كوان طلال عليهم شد من الوان إيبيا ها wazn kii seen ka badan yaani wuxuu leeyahay marka dhanabkiyo talaaliyo ay aan daka ka sii biya marka in marka ka sii ka mar kha suxan weeyaan ka waran markii wadribo markii riimadu xaqiiq ka soo gashaydo waxay ka soo galeysaa meeshan haddii dhahab kan uu iibilayo dad kale ka ان بلغ وحا سو غاري مالك عن جده اوغي وحا كسو غاري مالك بن ابي عامر اوغي مالك بن ابي عامر و يا حديثك خليي وحموده انه متصل عين لكن ما وصل بصوص في صحيح سو متصله اي صوصه لما ها وهر المره عثمان ان عفان قال وحر قال لي الرسول بقول صلى الله عليه وسلم تبد لنا نار بد لنا نارين ولد النحمه بن الحميلي وحدثني عن زيد بن المدني العدوي عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار الحلالي ان معاويه بن ابي سفيان مشابه بر خليفه امرت هو هو افتجي ومدد اسمه وافتجي ومدد بل إذا كنت ذهبت في الكتاب ونسع وحاوية الشيعة بل يكر وحاوية عمي السلام وقال يهيئ وكتاب يهيئ ومع أم حبيبة وحاصة كالنبي صلى الله عليه وسلم أيها ولا لا حايا صدق الوحاوية سيدة ابن كثير رحمه الله تعالى وشعري كتاب يسعى الفصول في سيرة القصول وكتب طلمتها وحاصة رحمه الله تعالى حاصة كالنبي ما أدام أمهات المؤمنين أيهيد ولا له أنه أخار المؤمنين ويهيئان والسلام المؤمنين أبت... أبت... تابتوينيين سادلتي مركز صحيح وما من ذهب يكتب في سسير علام النبلع رحيم الله تعالى جسك أفره صحيح الله بغل يقن تنية تضبع مرك يكوّض خمي رحيم الله تعالى لبئي يطران صفحوك رحمن معاويه كليم لبئي يطران صفحوك أنسو عنه وعيد مرك مركز مركز مركز أماني سوغهر ليهم أيها المركز صحيح وصنق ليه رحيم الله تعالى مركز وخوينه لما قال ان معاويه بن ابي صفيان رضي الله عنه وارضاه ضاع سيقايه انه الجمه هنا ساموتيكو وانو هوبا اوكي ها الف مره انا وكن داركرا ما له ذنب الله مستعان ولله بشغيدي لا لا شيء kastiga hal janaama ma maahayda hana magaal ba qofka qofkaasi masuuma muslim lagaa ilaado daa wajiba marka wayo ilaaha quraan ku sheegay subhanahu wa ta'ala wahuwa la yasawi minkum man anfaqa min qablil fash wa qasara wa ra'ayka a'zam darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qasaru wa iy kuwi wax bixiye ay dagaalamay intii ma kala faday kadib damnaantu oo waxa darajada weyn ku wa horo oo intaan ma kala furan marka dagaalamay ay wax bixiye ku wa sa darajo weyn laakiin damnaantu jamilaa سقايت سنور خربويه يعني وحو يواه واجل حد وين بيها لو سبو ومن ذا هذبه او ور القنمه فضعه باكثر من كفر ميزان كده فقال ابو الدرداء وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلي يقول يسقوا ينسون هيي مثل هذا وحاولان كانه وكله الا مثل من مثل انه يسلوه هي مو يعني ها ابو الدرداء وصحابي قوين مربالينا علماء قارب من عامر خلاف طلعوا ثن عفانورد ان سي واصحابه يدين كاهي فقال لهم معاويه سو ما اراء و ما ارجيه بمثل هذا كان او كلا باسن و خدباتا و ايو marka suxawayn nahayga ayaa wuxuu arkay marka isagu in halkan una nahaygo soo guda gelin فقال ابو الدرداء و خوي يري من يعدلني يا ايغا قمنيا معاويه تم معاويه هو المعاويه و انا اريد اخبره وحنغه ورميان عبد رسول الله, الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره اسمه و خيغه ورميان عبد رأيي رأيي انا اطلب وارخيله انا النبي جيبا وها ويا ما فنان اير بان الله ويد او طلبنا عباس لها اخشى عليكم من السماء اقول قال رسول الله الله عليه وسلم وتقولنا قال ابو بكر عمر <تصفيق> wa rasuulkii la yiri ma la soo taaganahay idiguna waxa la soo taagay tii Abu Bakari iyo Umar Baayr haa wa rasuulku maskin oo saqrawo xaliso ruux leeyahay saaka hor la dhabo yahay iyo yixbirlani markay arqay fiigii roonaya oo oo saakin ka kula degi maayo ee ardin dul antsa adigu bihaa ay fihaadulka ku dhaqsoontahay dul ajjo soddalo joogso isagii baa yifii marku tagay oo fiis xabiyo fi somar nabiga sallallahu alayhi wasallam sawida alla yeer fiiri haaran biga taa weeri yaani waa mubaalqa saadigtii marqas xaq uunmada waxay yiidaan umad khaas xaq u waayaan qofka marka aad gooyiinaysid ilaahay daltaaynaa goyso alhubbu fillahi walbughdhu fillahi min aliman bayka micay waana ilaahay jilti qofkan u jiclaata dadu jiclaan isu hadalnaa waxa istana ilaahay daltuuna oo diinahan inaa marka ku nacna marka marqas heydirul mubtada'iyyo feederul marqas xaq أي سلف قائد مرقى أقول لكم جرين أن نقل نوعها سيضا واي اللهم استعام وكلا هم مرقى أن نقلوا الانجر الفضيل من عياض وكلا هم مرقى لا تجالس مع صاحب بذعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وكذلك وكلا هم مرقى صحاويان الإمام أبعوه زعبه وحلوه يديه بالكور النيغي أنه أنا أجالس مع أهل السنة وأهل البذعة هذا الرجل يريد أن يساوي الحق والباضلة عبد الله بن عباس صلى لا تجالس مع أصحاب الأهواء فإنهم ممرضة للقلوب ويد أنصار كبابك وكسكنا نهد من فضل بي ستبع الإيمانة الإمان. الإيمانة الكبرى للإمام من بطلة الحنبري ولنجل الله مضموعة كي ذكرته إيه مرخص الحووي أنشرح وصوله على تقايده للسل والجماعة للإمام أبن القاسم ابن حيبة الله لا لكايت مبري marqa waxa weeyaha hada waxan ka wada taas be macna muawiya saxiibuhu haywa ka soo sheekeynayay laakiin waxa ka wada macnaha siras ku qofka hadii ay khalal ka rasuulka uu koor libaado mu'arada ku sameeyo wax ka jiro jira waayo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu rumaa ma kana lil بلاينا سؤالنا هذا وحيري مرغا ويا وياه فذكر ذلك الله ورغا ثم قدمه أبو دردا وصوق على عمر وخضابه وصوق له فذكر ذلك الله ورغا سوشيه فكتبه عمر وخضابنا وقره إلى معاوية الله تبيع ذلك اذن كاين هذا اي مثل بمثل وزن بوزنه وحدثني عن علي عن نافع قال وحول الله تبيعه من الذهب بالذهب مثل بمثلين وحويا ولا تشفوا دريسنا بعضه بركله على بعضه بركله ولا تبيع الورقه فضهها من بالورقه فضكله الا مثل بمثلين ليس له ولا تشفوا دريسنا بعضه على بعضه بركله ولا تبيع الورقه فضهها من بالذهب ذهبك من احدها بشيء ولا اخرك annajisuu haadir yahay waan istanmaraka haa aduu kaas uga hata ila ila ay le jabeeyto gudugiis intuu galayo falaad tundidaas uguun haduu ku حديث عمر خاصه يعني سواء مرفوع او صرح من الحديثه بسعره خوده ولكن صار مره حكان هو موقوف ويا وحدثني عن عمار بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ويهي ان عمر وخطاب قالوا وحل لله طبيع الذهب الذهبي الى وحدثني عن عمار انه بلاقى وحا سوى قال محمد بن بكر الصديق انه قال لي قال عمر وخطاب وحي الدينار ادنار بالدينار والدرهم والصاع بالصاعي ولا يباع لما يبيو الدرهم الدرهم الدنار الدنار الدنار وي... عبد الرحمن عبد الرحمن بدون حمد بدون حمد بالغوي من قراء دينار دينار دينار ملغي لكن حاله دي دي مثل ان سومرني دينار بديناري اي عبد الرحمن عبد الحميم بالدي دي يا شيخ وصاح وحبصاح او اصاع بصاعي بالدي دي والله باع علمي بكالي وميديننا بالنا جسمي الحاضره واي ها اللهم صل وحد دفني كالي وحد دفني عمر بن سناد وعبد الرحمن عبد الرحمن أنه صمع مغلي سعيد المصيب مغلي يقول يسغل السيد تابعينه كمغلي لا رقما رقما مجلق إلا في ذهب وفضة ميانة أو ما يقال وحينا ميصة أو يزل ميزامه ومما كيكون يأكل عنه أو يشرب العبيه وحدثني عن مالك عن يحيم سعيد الأنساري أنه صمع سعيد مصيب مغلي وتابع كورهما يقول سغله قد عند ذهبي والورقي ذهبك يفضل لقويه بأن الفساد في الأرض فساث في لفسادين كمتاعي قلت أن تأتي مرخة محاية الحي اللهم صلو عليه يعني أنه يحيط جيدا مرخة صحويا قلع الدنانير الصحاحي والدراهيم الصحاحي من الفساد في الأرض يعني مرخة صحويا دنانير تصيحة إذا ديننا الدراهيم تصيحة فسادة أخبره كل الفسادية كم يتحي فأس مرخة لبقى يضوانا قريسا سيداء أبو ليد الباجب وكشا يكتاب في سال منطقة وحين قريسا مثالها مرخة يوجد مثلا أن يقضعها ليبيعها مقطعة إنه يبيه مرخص إنه يمكن أن يقضيه هذا لأنه يتسبب إلى إدخال الغشي في الذهب والورق مرخو كالقوقويو إن الذهبي مرخى صحيح الفضال يسلحق ليو خائن ما يكرر بتالغيابة ويوير رانيسا مرخا مرخا دير تنوح صوالح قلي يرلس وحباكو صوالح وصبو من أي مرخا صوالح كالمرخاتها صوالغيابة وحك الله الغيابة معناها قرضها في البلد الذي يجري فيه عدد لمنفقيها عددا فتبقى عنده ما قرض منها حبة من كل مثقال yaanu wahawyaan inuu amahiyo marqas inuu dad si marqas xawayaan qaybna qaymarqas xawayaan joogan inuu ka gooyo marqama san marqaw xawayaan ilaa googoyo ola jidro macnaan sidii aheed laga beddelo waxay keenaysa marqas xawayaan in aan marqas xawaya allahum saan la jidro marqas in macnaa wahawyaan fasaad uu ka lagu sameeyo oo qaa inuu macnaa xadhey allaahu subhanahu wa ta'ala halkaan afisaab baa ka dhawnaaya wariyanka ashaaq abu ishaaq wuxuu sheegay rahimahu allah subhanahu wa ta'ala ayada quraanka qaar iyo su'ayb wa salaatuuka ta'muruka an nasrukama ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwaalina ma nasaw marqa ayadasta ay ka waran su'ayb waa dad hadba waxa uu amr isaan waxa abayaas waxa uu u dhigay ka tagno ايضا مر قوتهم ان كانوا يكسرون الدنانير والدراهم وحج الجميع الذين قالوا جوجلين دراهم تيدنار قال امرقه ابن صيب بن خوري هو من الفساد في الارض ولذلك انقطع عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز موقفا على ذلك سادرت بكدر على اوبديدين با عبد الله بن الزبير اي عمر بن عبد العزيز وقف كذا وذالك غير اللازم لانه خيانه وغش فلم يجد فيه قلع كصائر ما يغش ما يغش فيه يعني وحي السبيل جريمه حتى وحي اوغي جدين سارق توميم قعنت اوغي جدين قفي سيده سميه لكن ما قاصا ويان قلع ما هو وغش يا خاينه لو بنا خيانه او قفكو في حديث المساييه ابو داوود ay tirmiiday iyo ay noqon bay soo saareen labaga xuray waxaa way qofka khaayilka قف qofka muxtalisa dhufta ee ka dhufta iyo qofka mid kale waxaa wayaan bulteeyb ka ka booda wixii oo waxay kulduwayeen boob kii asagooday bakci arxan buu xoog buu ku boobayaa muxtalis wana oo qofka marka inta uu ku gaado اللهم السلام عليها تهلا قال مالي محمد رحمه الله تعالى ولا بأس لبعث مليه ولا بأس وحدي ممن أن يشتري الرجل لكم الذهب الذهب بالفضة في ذلك الكوب والفضة في ذلك الذهب جزافة وضضوبة إذا كانوا مرقيات تبرا من العالم أو حليا حلوية هذه غصيقة لطلالية فأما الدراهيم المعدودة والدنانير المعدودة دينار قضى اللترهيم فلا ينبغي لأحد غفن وعبن أن يشتري أن يشتري شيء, شيء وشيء ومن ذلك كمن جزافا ضوده حتى يعلم إلا الأقاذ ويعدى اللترية فينصري هذا الصيوش ذلك جزافا ضوده ظوب ليس لوغي معناه عددكيس iyo miisankiis atona loogeyd fainama yuraad bihi garo waxa loo jeedaa unka kado qom qadi sida lagu sayuuso kadi iyo daytan un baa loo jeeday xayr loo jeedoo waay Allahu subhanahu wa ta'ala wuxuu yidhaahday hatta ay آه. فإنما يضاد به وحلو نجد الغر ودقتان حين وقته يتركه لقد يعده ترنتيسا ويسترى جزافا بذوبنا مرقى لقصة عبسانية وليس هذا كاس كمد ما من بيوع المسلمين المسلمين تبيوعه من ما حج فأما ما كان يجزنون حين ميزامه ومن التبود الذهب كمداء لا تنالي يو الحلي لذا فلا بأس لبعطا منه أن يباعي اللي بي ذلك كجزافاً يسروا ضوضوبة وإنما ابتياع ذلك كإبسيليسة جزافاً حال ضوضوبة كهيئة الحلمات قبلنا وكالوياً يو التمرت من نحوه الحلمات وما لا أدعمة الحلال القطاع التي تصطبع لي منه جزافاً يال ضوضوبة ومثل هذا يباعي اللي فليس بابتياع ذلك arunkas iyisiga waxa uu noqonayaa xal u doonayaa la soo yeeso baasoo wax dhibaato waay wuxuu ila halka ابن حزمي رحمه الله تعالى في كتاب المحلى وحكو الشيخ رحمه الله تعالى مسألة وحيري مرقو كان له حاسله أنه أن لا يباع الدراهبه والدمانين جزافا وحيري المرقص حويا قبل قبل وحيره ورخه وإنه لقو إبسا مرقص وحيري ذهب كيف يفضل يوضل من الإبسا لكن بويلو وأما نظار الذهبي ذهب كيف يستغل مرقص حويا كيف يستبدل لأم مياه يفضل من مياه كصائر المكهيلات والموزونات بوهي الورقة سوحي الله أكلم إزامه أما الله وما وأما صائر الثياب والرغيق فلا يجوز في الجزافة لكن تبقى إيه وحي الله أدوه ماذا إيه مبنا ريضا Abu Hanifa isagu xulane yahay waxa weya mabnaa jisaafku iyo dudub isagoo sheegay dudubku macna sheegay laba oga tiradiisa iyo cadadkiisa iyo wasan fiisa ton lama ogo Abu Hanifa laakiin xulayl la cagida tahay buyaane da'am iyo xeeraha karo dhaysoo dudub la ogeyn walaa يعني مرقى صحاويان بيع الصبرة تولي مما يرطل إلا إبيض الضوضوبة مع الجهل المتبايعين لو أردت أن يسأل إنسانا قدر جاهلها كي يهين أردت أن أصبح بناتك أولي لا أعلم أن هناك خلافة بي ها واي مرقى هل كان لأكين وحاويان ومسألة خلافة مسألة سواء فخصية معها سير رغاجة حانما بناتك هل مسألة بناتك إلا تسلالة مرقى صحاويان kharashin kaasii inta uu noqdoonka iibiye. Anta miisno kadibna intuu noqdo lacagteedii si saasoola. Waaye. Qaran marigu wuxuu rahimu Allahu Ta'ala ma lystaraaquf kasoo yibsana, mishaf mishaf soo yibsana, aw sayf san sayf soo yibsana, aw khatam khatam yafaq soo yibsana, France. Waa fiisheen ee social كنصيحه <تصفيق> وايه <سؤال> <مزيق> <مزيق> اللهم صل وسلم وفي شيء شيء من ذلك كان <و في> شيء 6000 من ذلك ka ذهب dhahab dhahab أو sugan yahay aw 10 dartii ku sugan tahay bid lanaanira dananira aw dirham madrahim fayna mashtarahu wuxuu soo isoo min dalika ka kamida wafi wal xal fiidaxdiisa dhahab dhahab ku sugan yahay bid lanaanira dananira fa innahu yandar wal fil ila qiimati qiimadisa fa in kana adayta qiimatu dalika ka qiimadisa 3000 naba 3000 wa qiimatu لحي سقص من ذهب فاحنا راهو ملو فذلك جائز وبنا يالا باس بي وحده عطاتنا صونا كان ذلك الرصيد بيد يدي خايسي ولا يكون فيه تاخير الدين راهو راهي وواحد دغيا بو دلقطاني الفجر واما من وحده سليم سنه لذلك كميده بل ورقه فضه من امين مارشيت كميده في دحيسه الورقه فضه في قسمتها من غيره ولا في له الى قيمتي قيمتيسا ذلك الكاسي الثلثيني وقيمه ما شي قيمته في دحيسه كسقن مير ورقه فضه انا الثلث صح احنا فذلك كان سديس و بنان يحيى لا باس به واخذاه قنصونه اذا كان مرقيه ذلك سيده بيديه هو يسي مرقيه ولم يزل ذلك كان قاسي كمنا زوري من امر الناس صدق امر خوقا ان دانا فيرميناتنا يعني الشخو خالد رحمه الله تعالى ابو المصحف سويسيته اما سويسيف اما فرنسا سويسيته ذهب بفردهشي السويسيته ملخصا ويهان في فردهشيه سويسيته في مصحفك zahabku ku dhex jira ma fidday ku dhex sugan tahay marka suxwan yahay ee waxaa la sameeyay waxa la sameeyay buuxa yahay waa la fiirin shaygan la soo iibiyay kitabka laftiisana ama seefta lafteeda qiimadeeda la fiirin masalan qiimadeedu waa masalan waxa wayaan saddex meelood oo lam meelood naa Allahu subhanahu wa ta'ala dhinb malakaasi oo ayse banaayayay marxa ama haday meeshii ku jiray marxa ama haday meeshii ku jiray marxa kanaarika fi dadana saasoo kala weeyay wax la soo ibiyay oo si xello wala meelod yahay waxa ku dhaxjigaana u yahay saddex meelood oo meel iyada oo dhinb malaha dibaashaa si wax ama ahna ku jiray marxa dadku saasay qabaa maxamed xulee ruxuulalahu ta'ala laakiin wa لكن shuu sadh shardiya waxa uu shardi yarow shardi ruhiida halka uu sheygu ku dhaxjiro waa inuu maslan yahay mid san xulii waa inuu kamid yahay marqa xulida mubaaxay banana isticmaalka kaifiistiga وحد الصوت يبسنه ودعب كيف يفضل كل حدنا وطلنا شروط الله وشاء الله يملكه بنانان ونسكين بيه لكن وحد الصوت يبسنه كتاب وصياف وحلي اسكم بقى حده وذهب يفضلنا حين وعي كذلك مثلا وحويا شرق الله بات أن يكون ما فيه من الذهب والفضة تتميعا لقيمة المحويا محلية شيء مثلا وحويا حلي ذلك قيمة دي سواء ورغاعي الفضل يذهب كل حدنا شيء قيمة دي سواء ورغاعي way helahu salaam alaykum shadi istaabahiida xulida weena tamis xidhan wax qasxawayaan sheega لكن هدي لك الاثاثي كده يكورم حدد لك الاثاثي كده يدي ولا لازم مره قال لك الاثاره والنبي صلى الله عليه وسلم كان في فرقاشه وسوي يسدي دهكن هو كوخ دخلوا واكي كو يري لات ده وحاويان والله اجن صلى وكا هل هو كده صاري النبي هو حتى تفصل الا لك صاروا صار النبي سصل مين مره وحويا هدي لك الاثاري كده يويان بس ده لك الاثاري كده وحده بمرقى. بابا ما في الصرف الصرف يكون كوين بابيه الصرف كوحال الهاته بيع الذهب بالفضة و الذهب يفضل يسكو مرقة صحاوية يسكو صار غفته أما لو شير سجيسي مرقة حال نقضان سيئ الذهب ذهب وحاوية لكو بدلو أما الفضة فضل لكو بدلو أما دي الله عالتا فلوسة أما توبيان خانا قطاء فلوسة وحال الهاته ووحن ذهب يفضل وحيب فأصل إلى مرخة وصرفك عذية الدريري سندي وحدثت لي يحيى عن مالك عن الشهابي زغري عن مالك بن أوص من الحدثان النصري مالك بن أوص الحدثان مالك ابن أوص من الحدثان ابن أوف بالله إله النصري أبو الصعيد المدني بالسحابة بسمها مسألة خدافية هو أيه ابن عبدالبرغ حين تعالى ولكم الحوية لحافظ المغرب فيها المرحوم الصحويا اكثر العلم وعلى تثبيت صحبته ان هو حويا صحابي وها اي قوام بير قال امام بن منده رحمه الله تعالى سكنه الله يا ليت ما سنانيه هو راسم بنانا بوليهي امام مقص حويا عميري رحمه الله تعالى سكنه الله في شريف عند الغادي غيرتي انه كبير يا عند الجمهور ساسونا شريف رحمه الله تعالى الله الصلاه والسلام يا صحابي صلىها حق ندي وحوة ربطة إلى مرخص حوية يعني سند مرخص حوية ساقاشاً إلى اللماء ومن قيبك من أن الساقاشاً إلى الكوب ربطة في أقع عمر بيسنا وحوها ساقاشاً إلى أفربوها ان نويلتو اسورو هذه يصرفا صرفو هذه دي ب100 دينار او بقل بقل دينار قالو و خوني سبعاني من عيد الله بايش اي ييراي فترى ودانار خالي ما اسكنو ناي حتى استرف مني الى يصرفتي واخذ الذهب ذهب كنو قاتي يقلمها يسو كغدغدينيا جد في يدي قانديسا ثم قالو و خيري حتى ياتي لي لاوي مادو خازري انيغا مرقا سوا يهم اذا كيي ميل قابتي مش قابي لاو مادو gaabad iyo yidhan oo marqas xun weeyaan oo min madina ku dhumarqa وعمر وخادمنا رضي الله عنه يسمع ما قالي فقال عمر وحوري والله ما خلدت لا تفارق ما فارقنيس حتى تاخذ من الله قيادتي ها كفى ها كجلت يعني واخا وياتا صمدني شيخ هذا له شي, شي موقلي سوييدي واتي نفتي دي ثم قاله قال وحوري قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحوري اذهب ميدخله شيخ حتى لبد شيخ شي مرخو خوي سريف شيخ مرخو سريف ياهي حتى اسجدس اييهين واخا ويو لبا diiynaanka salaam ogol oo tikniga dadada taqad. oo ku boqor riyaliisada ku jiraa oo ka dibna uu ku yiraasay midhaaya ee hadhaw igu soo noqo مرخا سوو يان اسا قردي wel ku taay markha qardigaasina كل soo jiidaya kulo qardi magfacatin fa qul qardi jarqa munfaca fa warqiba biso hadithal asbaas soo marfu'a ama mawqufa akthar qawladu nay qaban ويح مرقه قال قال رسول الله صلى الله ثم قال وحيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربما الاها او هاء الا ها او هاء من اسلبه مويانه مايا الذهب بالورق ان ذهب في الظل لغيبيو ريب واريب الا ها او أن هاء انه هو اسيته مويانه والبرق بالبرق رمم إلا هاء وهان والتمر بيتامر ظمم إلا هاء وهان والشعيد ظمم إلا هاء وهان واي هذا السيء إلا يتحيي مويا واي هناك قد يتحييين بإله همرقه إلا هاء وهان يتحييين حديثي بخاري مسلم بيسوة صعرينة بصعادة وحق على مالك الحرير أصدرف مركو صعرف تارغ جلنكو دراهم أدراهم بدنانيل أدنانيل دراهمتو هدوا عفضة بيه دنانيل تروا ذهبكي ثم وجد دوي فيها لحيد لها زائفا أعرحم زائفا أعرخ ديئا حويا ها, ها fa arado dawradda oo nooc uliyo macna waxa weeye qoon sarifti somaha dhahab iyo fidda isku sarifiso somaha haddana isku sarifay marku waxa hadar tiirkaas xubay dirham aad wax baan aragtay dirham oo fidda kaan aan la mid ahayn fa arado dawradda oo nooc uliyo intaqada oo budaya sarf dinaar dinaar حماضي ما دعي لنسا دينار في النقميين واتسوق على <تصفيق> وتفصيل ما تفصيل في الكريه لكن لا يسأل من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويري أن ذهب بالورق يطلع من الله ها وقال عمر وخضابنا وحويري وإنس تنظرك هادوه كاسويتان ظلبه إلى أن يرجى بيته وقرغي سينايته فلا تنظره ما يسوكين صمينا صمر وهو يسأل غداء وعشر قسرة صمائين يا محاطرة حسنا اسمعوا خلاص اذا هو رافقني بالي را سوق الجو تيبي واي اللهم صلي عليه السلام بل سواء الدمرقه هو إذا ارغاد دمرقه يعري و هو يسون إذا ارغاد دمرقه يعري عليه دوشي سوى عريد الهمم درهم و من صرف كم لها بعد أن ينفارق و أنت فارغي كذب كان بمنزلت الدير ديره كلمة نقال إنسان أول شيء المستأخرة شيء دبلغ لكي فالذلك سادلت بأكريا ذلك الرئيسي أصر يتكلم أقضلين الشيخ إن دبلغ لكي سوماها أقف في هاي و إسينة أحد بأي waa buu qonkiisu yahay lama qasiisa buu qonka dalsan uu ku siiyay xaye markii laakiin waxa halka dhinku ka taalan yahay markii dirhamku xumaadeena soo celiisaa doontay de sarifii kaana baa deen oo way allah musaan baadayn iyo faroq iyo tafado xidimkan wazeelteen dhin iyo war yaa woshil musaaxir fidan kuuna dhalka wantiqba sarf xusul filabr iyo inba dadu u dhaxda hujeed ana yiba cadhahabna laakinna laymiin wal wada qiya fadlada iyo wadhaan raashin kulu dhamaanti caajinan mid dagdagad ajilib liday waxa dib loo dhigay inaan lagu iibiyo soo noqlaayan badi mahboona قال اصناف مختلفه وك مرحو تصرفو هيا ملامه جيل شاكر دوغنادان اما اسمن هم نقلا امر خاص حويا لا فرق بينهما با. باب المراقبه كويس المراقبه ويجمعتين واه كتاب في عجيب تنساق والله وعجيب وحا كديره وعجيب واثنين المحزم رحيم الله تعالى ها ها من كتاب في كتابية محمود لكن وحليلا لا يعرف الجوهر إلا اهلها جوهر تقول كذلك لنك الجوهر تقول فتاتير من <تصفيق> مدلغي سمعها فتاتير من مدلغي أريدها مواطئة كتابة كتابة كوتها هذه لكن بعد أن تكجلت dir gaas maalkum ma isku gudaha iyasoo go'sadkii hawla halka waxa ku dila adiga markaa saxaway kuuma muqataa laga idanamaay ba la qayaaba salaalahu ak amma su'addu amma yajhad ruf'a alawiya waxna garanay fa yin kunta tadili fatilka musibaatun yin kunta tadili fatilka adam wa ay hadar garo isay inay jawhaltaasi باع رجا في المراطله مراطله حكيبه مراطله الذهب بالذهب والفضه بالفضه موزونا تعري في لوكا بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه موزونا واحد ما هو حويان ان ذهب ذهب له يبيو لما ذهب اما فضه فضه له بدلو قالوا ميجامو مره باب المراطل التي اسكم بيزان تكي مرقا إلا اسكم بيزان ذهبك يفضلي ذهبك يفضلي يفضلي مرقا اللهم سعوه على تلاه سادق تدبه وحوهي الشيخ لإله الإمام الأبي اللي إله أي أوقو كل شيء يجب مرقا سحوه يجب توقع اللي إله المعلم أي مرقا سحوهي فاشي هو بيع العين بالعين وعين عين لغوي بمعنى ذهب ذهب لغويي واي اللهم الساعه مرقب بيع الذهب بالذهب و خوي مرقب بيع العين بالعين ويصرف وي لكن مرقب الله حله يداها بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه وزنا مرقب لاكين ان لو خصص ذهبية في الضكريا ذهبية في الضمان العاتيك الله ويسوك ليها سمعها ومحاين العاتي الثوبيان انتوك الله الثوبيان لقد بدل اللفتيننا ويسوك ليسا وحدثني يحيى عن مالك عن يسيدنا عبد الله بن القصير آه. اللهم السلام عليكم ولذلك الإمام مالك كتاب في سنة المدولة في الخبر aya wuxu ku sheegay qismiga ugu dambeeya fi akhir salam aya wuxuu ila marka qaybta saddexaad ee mudowinada aya wuxu ku sheegay marka qaybta salamka la yasihu fulsun bi fulsim wala naqdan la naqdan wala majna wuxuulay isagu muraadalahu sideeda waxa khaas ku toolayahay dahab iyo dahab iyo fidiyaha khaas ku tahay laakin ma akaala ismuub واحد دفن يحيى عن مرق عن يزيد بن عبد الله بن القصيد الليفي ليس بما كنت ديا يا همس خبره باخدر المصور فدرس وياه له مسع ان رووح الرسيل مصيب يرات له يسوي مرق يرات له اساكو ييبليا ذهب ذهب كبير ذهب تكلي ذهبه فيفرغ مرق سوايا وخه فاروقينيا ذهب وذهبقيسا واه اللهم مسع في كفه في كفه الميزان كفه الميزان امرقه ويفرق صاحبه صاحب ليس هو الذي كان سيراادله او بدليه سونا كيسنيا ذهب وذهب في كفة الميزان الاخرى وكا او اسمه كاسن ذهب كيسب كفه اليساريا كما كفه اليساريا في كفة الميزان الاخرى ميزان كلا كفه اليسى اه فليعتدل امر اللسان الميزاني sayid aad taddara markuu si naado lisanul mizani miizanka labadiisii dhinac akhadow qaadan waaxda uu siinaya adoo adoo adeegba leeyt qof kale anagu ku yooda abuuta ma kala sarnaysiin laakiin waxa weynaan dhahabkaaga annu miizana annu miizaan an kala bedelinno hooyood si haddaba sawado soo laba waxaa sawxu xalbadashay mar qoysiimna layahay inay sariftaan lama kala bedelan kara lacag halka leeyahay sorry fine time yana i bedel uga xodeysina wax ma tahay mar qameeshi way dalka ina golaasana ya soma oo lacag soo dayad xinto kale ama number code ba basiyo far banki وال امر عندنا خوإند نجاك سيياضة ح منه بين النهاي والأمر أمر انند نجاات اله في بيع ذهب ذهب كنوبيا بذهب ذهب كنوبيا بذهب ذهب كنوبيا أنت مصور كل ما يسمع عنديه ونسكد دينا والورق يفضلن بالورق في ذاكر المرقى وحاوية لديه لكن مراطلة لا يوجد ميزانه ومراطلة لا يوجد ميزانه مراطلة لا يوجد ميزانه أنه لا بأس بذلك أريد أن أعطيكم مسؤولة أن يأخذ لنا وقاطة حد 10 دينارا قوية 8 دينار بعشر دينار Dy marriages fit i aswota'r ymenydusion. Fter rydτο yn ychым, ein raddyf arnhael. Ein raddfa iawn i hzed chi ,不會 cynhyrchiad rai? Mae онdsieti arnhael. Hay un raddfa soo i fod ei a deriv. Mae'r raddfa'n sylfaon yn estenitio ei mıy Eso Hyfe ar tuag ei fded سابقت المرغوشة القضب المالكي كتاب في سبداية المسهد والنهاية المقتشد نجل لك الله صحيح الله وقال يسعر عشان يسعر وحصور النغليي إني بسلاثة إجماعتها ولوووزنكو حبيث خلافة الله نسلامه عليه يسوله وحليل المرغة صحيح الله أنه لا بأس بذلك أنك وحدك منصرنا أن يأخذ إنهم قادسوا أحد عشر دينارا kawiye 18 dinaar inuu qaato markaas 10 dinaar 20 dinaar marka saxawayaan uu ku qaato iyo dalbiyadii hooyay seenaytaa ila kan mar qiye waznan ila kan mar qiye waznida habeen labada haba wazn kugu sawan musliman aynan bi ayn yaan mar khamido dal dali macna wa in ta لكن wa in murkaas labadood oo miisaan kala saaro weeyaan macnaa labadoodaba miisaanka way la saaro oo xagga ayn ahaan waa iney dahab iyo dahab dheeyo iska leegihiin laakin murkaas waznahan hadda wayna is leegi walaa cadadkaas ku kala fasanaadaan oo maxalan adiga waa 10 gram kan وعدت يا هذا وكله دنيا و12 جرام ياه 10 جرام وخلاص لكن ما اسكنو ديحيم حقي ميزانك سوماها وكا وانت تاكلو شي دا اه اللهم صل على والدره هنا ايضا نقود الفيدالي كانك ميزلتي دنانير بلا قال مالو خوري مرقاطه قصته مرقاطه سوما ميزان ذهب ان ذهب بالذهب اللي عندكم او ورقا في الباب او ورقا في ضكلة فكانت بين الذهبين لبدا الذهب مرقاض احذروا بيها المرقص فضلهم مفقال ايك حول مفقال وحليك وديرار معنى مي فارحان فاعباء صاحبه صاحب كيسوسي قيمته قيمة اسم الورق فضله كالسيجيون امي غيرها غير كي المرقص فلا يأخذ من قادنا يهيه فإن ذلك قبيعيه محويهه وذلك يعدهم ووصيله إلى الرغبة الرجل لأنه إذا جلس من قادنا له سيأخذ نقاط المثقالة بقوة وقاعده حتى كان هذا موضع يشتراه نسوي بشري على حدث قونا نسوي بشري جلس اللحاء بنانا يهيه an ya'khud al-mithqala mithqalka min qatib qiimati qiimindi sana ku qatimay dar dhowjir la an yujiz zalik al-bay' eh la an yujiz anna yaqtid zalik al-bay' bay'aysaga baynuhu sidaw baynuhu saahibihi kala dhacay ya'ni tan macna ayu xawayan tandu bulay gaariicad ila arriba oo xulay yaa ya'ni hadii mizanka wayna iska midiyin hadday doona waxa ay dheeraadaan xagga tiradeesusamaa wuxuu leeyahay wuxuu marka adiga dhahabka ay 10 dinar buu noqday ciinsina wuxuu noqday marka ay 10 dinar mizanka laakiin way islegishin laakiin agga fiisu khilaafayn mar wax soo kooyir dinar kan dheeraadka aniga waxa weeye kaygu maadaama uu 10 وتعطوا شيئا قال ما عليكم حلم الرغاة لأوقفك من ميزامة ذهب الذهب ذهب الذهب كان لكم ميزامة أورق الفضاء ورغي الفضاء كان لكم ميزامة فكان بين الذهبين لبدا ذهبوا وهاب الأحدود فضل مثقال هالمثقال وقيرانا وفاضا سيئا وصاحب الصحيف سقيمة وقيمة ديسة لما رغي فضاء كالسيئا ومن غيرها بغير الخير كالسيئا فلا يأخذ من قادنا أيه فإن ذلك سقبيحهم حميهاي وذليعات من الرغماء waxayna daliic iyo wasiilo u taari waxa geed laana hada jaysal la marxuub bananaa ta yaa qaad midqaan midqaal kaanu ku qaata qiimti qiimadiisa ku qaata xataa kan oo muddi soo roon soo saalada xidati goonidiisa jaysal waxa uu bananaa yaa qaad midqaan midqaal kaanu ku qaata midaan dhowr qiimti ولو انه باع ودوي بي ذلك المثقال مثقال خاسا استمسل يده المفترض ان وكلي ليس يسمعوا غيره غير تيصونحين لم ياخذوا مقاتن بعشر ثمل لا عكس 18 ميه طن حتى 8 مقاتن ا عفوا ولو انه سغ ذلك المثقال مثقال خاسا كاي هذو كايبيو مفرد من سغ وكلي لا يسمعوا معيصون نحين غيره غير تيوناحين معيصا حبل المصاعين لم يأخذه أونقااب بعشر الثن لاع مقص هو يصلح طوب الذي كسواء خذ قوقات به يعني العاكة وكوكات المرقى صحاوية مفقالك العاكة وكلمسوها العاكة المرقى طويلة ما يشترنا لأن, لأن يدوز إنه وبنية الله يسعى بيع بيع إنه وبنية فذلك الذريعة تتاسوها وسيلها إلى إحلال الحرام الحرام الحلالي الله أمره والأمر أمر الملهي عنه اللي سكان الرغيبية وبمعنى الحلوية يا شيخ رحيم الله تعالى ذهب كان يذهب كان يسكن ميزاما waa weeyaan xadiin labada dahab midkood ay fibla la socoto taasan banaani bulayo midana saabtii eegamaa xaq ee xaroonnimada ka mid ah xikmada دينار wala kale beddesheen laakiin labada dahab midal lacag لم يأخذه socoto oo kala oo diinaar qiimadii ah noqday diinaar qiimadiisa sala diiday macnaheedu waa sida wa ya lam يعني أخذه حقوقاتي به مرقى دينارخ مرقى قيمة دي سمعنا. قال مالي وحيه الله تعالى قباحنا في الغجل ويراطين الغجلاء ننكل المرقى سحويا لم يزامني ويعليه الذهب الذهب كسيني والعتقاء اثوفي عن ذهب كالعتقاء وجمع عتي وا كبر دين جمبريد و الذهب كادكو فيعن العدس كادكو فيعن الزياده عن فيعن ها اسمعوا ويجعل معها مئده و ينيا تبرن ذهب كفيعن مئده تبرن مركه ذهبن قوالين ذهبا ذهب غير الجيدهن فيعن وياخذ قادن يمي صاحي صاحيبكيسان ذهبن كو قامليه كوفي اسقو و هو ويا كوفه ملخا سخوان ويان dhaab ka ku fana wax uu ka wada sheequ الكوفية oo في gooyi marka wa tulkalku fiyo tu taa kufiyada xumina dhaab ka kufiyadina macruurta min laa nalaab yahay tan dadnaas gaagtooda faytabaa faytabaa yaa aanay ku kaleysanay dal ka raamisan salaan mislan bil misl ilmay iyagoo islaaeg in madalku laa islahuma bananaano fiiriga لكن ذهب كيسوى مذاب فيعن مرقى مذاب وكبه حضر كمفيعن قفة إساقى صاحب كيسوى لمزامنا يانا وحقابنا يانا ذهب مرقى خوفة إي حق على كيانا ذهب تأسين وحن يهي مرقى حدث بل ودهب مرقى ما دام يحن يجين أو اسمي زانك ونو اسن القرين ما ضعنا نبك له يا شيخ رحمه الله تعالى قال ما لقل يحن يريم وتفسير ما شيء تفسيره لك على من ذلك اكبر مثل دعاء صاحب الذهب الزيادي من كان ذهب كفي على نسك اخذ اوقات فضل عيون ذهبه ذهب كيس ذاتديسه فضليه دي اوقاتي في التبر ولبا تركن ورقه الصحابه التبر كانه ظلالين اي حكم معناها الذي كاسوا قرحه وتورى مع ذهبي ذهب كيس نعيسه والاوله احديه فضل ذهبه ذهب كيس فضليسه على على ذهب صاحبه صاحب كيسا وكذا في سوق الكفل بني هي رمي يراطله لمون ميسامتن صاحب ذلك بتمدي تغلغيساس ناريكا كاسا الى ذهب الكوفيه نافكيسا كوفو ككيننا كولا ميزابين فصنع وحممنو فصنع مرخا ورهبتوماي انسلو ادو واضحوتاي ذهب كان اضيف الذهب ذهب كاغي فيعنا مرخا سو حوويانا اادكو فيعنا ايام القادة المركعة سحوية فالجيسي ايه فيه لديه سواء القادة انه هنا لكن تبريان او يكون احجرتهم لنك المركعة سحوية هدى ذهب كحومة اكولا ميزاما اياه حدث ذهب كهاغو اونا في عمين او ذهب كهاغو اونا كسعن ذهب كيسام حمدكوم اونا كينا يكونوا ميزاما اياه اي او ارغلا اكريا انا المركعة سحوية ماشاء الغشي يخانبه اكتماده ذهب kii san hun ee في عن aan ee isbarbiga boqobaad sadalkii mar qasax waayaan ismiisan go'onaya halkaas dhubkay imana mar waxa innuma مثل saliis waxa way wasiicdeey makhabsareen waxa la isku sii khilaafa mar kan nuuxub kede mas'aladan sawir wana labada dhahab haday kala dugayeen oo midkoodna uu fiican yahay midkoodna uu xun yahay ma la ابو حنيفه رحمه الله تعالى اي الجميع الكوفيين وحوايان اي البصريين او اذن وحي قبان وبنايه انهم مالك اي مرقس وحوايان اي شافعنا ما ضماني قبان سادت ربنان الصوابته ربا كايبليس يداهن او لبشاي او اسكوميد ila marqaas xawayaan lakala basadoma banaano eegna way kala badanayaan biilaheen sadaltii waxa la rhibo aya marqaas xawayaan wasiilo u noqonaysaa wiilaheen oo miisaarahan qofadu ma taru waxa uu xawayashan la waatan misqaalo ka qaato oo dhexdhaxaada labaatan misqaalo aad u sarsarqeeyan oo ka qaato wuxuu ku keenay عند امام مالك وإمام الشافعي وعند امام ابو حنيفه وجميع الكوفي والبصريين وايضا ما انس غيره واي مخاي خسكادن مرخي ابو مالكيو امام مالك وخصكنيا تهمه ميشا كديرتو انه ننكان وحا لا تهميا انه مرخص حويه غشي او سميه مادام داه في سويحاي ابو حنيفه او بنانياه مرخي له wa أي ay iska mid بين oo isku في baa noqonayaan xagga qiimidada ku kala dugnaadeenaa bulay abaa waxanay fanaa khilaaf kowa ka hadaba arbal ka soo haajin waxa ina ma sadexdii dalika saalisuhu way ka samadeen ragga wanin oo kale arada doonaybtaa 13 asbuuc sadex saacood u yeeso min tamada ajwaatin timir ajwaa marka bis saacood ka yeeso wa mudniya faqila lumarkaas alweerahaada kalaa islahu ma banaano faj'ala sa'ayna lawasa hukayila min kabiisin wa sa'an min khashaf yani nigaa wax sooqtaada mantaqana saddex saacood oo dulta acjuwada ayaa wuxuu ku eebiyay laba saac iyo hal mud oo marka sax weeyaan dulta kabiiska ahaa daw isbeeliin marka waayo afar mud saddex mud oo فجع روحك الى الصاعين اللوسع او من كبيس مرتا سحا وانه كبيس لا يراه اياه وصاعا مرتا هلصا او من خشافن تيرخمنا وايه احشفا وصو اكيله من غشدوليه ذا هبل العربيه لو شاسه وايه ما وخصو درستاي تيرخمي اوي ميسد خبو alla civit calamad qoray ximid wasifi aadana miisay way yilaad qatanayankoo oo aan socon nireedu wuxuu jeeyay ma sawdonayo u jiisan banaay idaalkarqa bayacoo ibtiisa fadaalkaas lahayn xumo banaano ah oo xuseeyo mataqana markii lagu yiri waad riba sidani ايو الصور قاضي مالخلص يصدح صلاة وعجوة قيبية الصور طوص اللي يدي سماءها انو سكوئي بي وان تبرونه انو بيعا سعي سيور الله تببلا سويه محمد شكي مليم فذلك الله يسمح مبنا لأنه لم يكن مهان الصاحب العجوة منك عجوة او ليعديهم السين يصاعن صاع من العجوة عجوة بساع من حشف وكا صاع حشفات كميبلي ويتمرفع عن تببهم يسويه ولكنه إنما الله ذلك الغوسي ولفضل الكبيسي خمسة مرخص حيان فضل البدن أو أن يقول أن من للمبارد وأن يرغجل للمبارد يعني أن يرغجل ثلاثة أصوائي ساعة ومن البيضاء نوعا عاد كمير المرخص نوعا عاد المرخص يقولون بساعة أو بساعة ويوجد نسب من برد ومن حدمة الشامية قبل أن الشام النسبية فيقولون حليا هذا أرنغاسي لا يسمح مبنانه إلا مثل المثل من إسلاغه مهيان وهي القرمية ولو تلمان تراك البلدات كنع عباده كنع كد فجاء له وحو بدا قال مرت ساعين لو ساعه وكيلو من هند الشاميه قوانين مرت الشامه يوصى صاعا صاع من شعير هذا يري اي ملك كاني يريد لسو وجهه اي جيس ان بنى بذلك البيع اي في بين وما دحدثوا لا يسمح بنا لأنه, لانه لم يكن ماهن ليقضيهم السينه بصاع صاع ومن هذا صاعا صاعا من حطه قوضنا ولو كان ذلك الصاع صاعا مفردا لكان يره حقنا قضبه وإنما الله يوسي إياه السلام لفضل الشامية نوع عن الشام لونس بياه فضل البنان على البيضاء التنعض وكفة البنانية انتهم بكسية هاتكمون إيبين فهذا الله يسرح ببنانه وهو مثل ما شوى كنون ويان. وصفنا عن صوت الماني ومن التمود الكاميدة قال مالي وحوير فكل الشيخ صنع ذهبك من دول ورقية فضلة وضع مراشن وكل ارمالتي الذي كاص الله ينبغي عنها بانه أن يباعي ليبيو إلا مثلا مثل المويني فلا ينبغي ما بانه أن يجعل ليال معاسن في نوع عيسى الجهيد يفيعن من المرغوب فيه كالجعيريه كمنا الشيء الغديء الشيء في عمل لأرى لما أقل مرقاس المسوط الله عرضي ليجانس البيع بيع سلوه بنيوه وليستحل بذلك أرغان سلوه حلاش <تسجيل> ما وليست حل بذلك ارن خاصه لوغه خاصه ناشئ انه هي anu lo dide وميال امر امر قميضه الذي امر خاصه ليس محسوبا اذا جئل ذلك من قاده يهلو معصم في المرغوب فيه شيء لجعل امره لو لره وحالده وياه باوول خيلن ومستود وانما يريد حدود يا صاحب ذلك ارنكه انكم صاحبك أن يدلك بذلك ارن خاصه ان هو له فضل جودتي ما شيء وحاوي فضل جودتي ما شئ مرخفا لغيسا في الذي يبيعه يمنيه وفي فيعني بخياسه اشياء او سيو الذي اشياء سو لو عقدوا حد سين لو عقدوا كليه لن يقبله صاحبه صاحبه سن لكن قيلتم في عمرو حقوق ولم يهمم انه دولن بدل بذ ذلك كس ولن ما يقبله كاقبل من أجل الذي كيدغتي ياخذه قادن معه ميسيسا ولفضل السلعه صاحبه صاحبه صناعته وفضل بلان صاحي على سلعه على الذي سا كفل بلانته فلا ينبغي للشيء شيء ما حبانه ومن الذهب الكميد والورق الفضلاء والطعام الغاشنك أن يدخله هنا وقلو شيء شيء من هذه الصفة ما عنكم إذا فإن أراد هذا الضدونه صاحب الطعام الغاشنك يسكليه فإن يجب أن يرغد ذلك أن يبيعه إنه يبيه بغير غير كوكو يبيه فليبيعه هاي يبيه على حدة قوليسة ولا يجعل مع ذلك شيئا ولا يجعل أولئين مع ذلك معيس شيئا وحبا فلا بأس به واحد وعطاكم إذا كان ذلك أرغس برقوس إذا يحيي وغضو الشيء iyadaa iga seeniyo ansku badalno sheegan xun iyo ka fiican waa is caadi ama kuxun tiibiyo lacag soo seeso lacagta aad ka fiican ku yeeso wax diba mare laakiin in kan xun ku lagu soo laro sidbay caalo baneyo taas ala diidaya baba baycin ciinatu ma isbi hawla waala sallallahu alayhi